مس جون او تا بیا ته مغوار مس جون او تا بیا ته مغوار دې او سره بعد مره ایتکه مجنون مس جون سورات البحار لو زار يعبر رجل دنها مشارطي لذور يبسع ويبسع شعوب يستائر اليوم صمت يسيف علمه ولل كاظر يقصور الجو هدوءه وصمته الدمهه دخلها انذار حارون احتار دخل هنذار حارون اختار صح جيس مناحي المنشوف تقيود وسلاسل تقيود <تصفيق> وسلاسل فهام لك مسجول مسجول تاسل <gülüyor> اواه يا وذلبي ما عمر قضيها لا عز من ما يم لا عز من ما يم بسار طويل مشاعل قابهت طويل من جانبك يود سلاسل شاعر أديب الأستاذ كاظم جابر دا السماوي دا noo so. elli gay ali ya bali chi sa'a el صوت احروف غراني سجان انهار ما مل ونهار سجان انهار ما ونهار فارس مقاتل في ظلمته جوده وسلاسر جثار له و الله مسجدو ثار له و الله يو دي وسلسل ما ہے میذ يو وسلسل يو دي وسلسل ما ہے میذ ا ام چ ما حد, حد يطلب بفصلة روى الثورة بدمش يرياء والحر يعمل باصلة يشير راش وخوتها تغم ضوي يتغسل مثل الكرار سلج بندار مثل الكرار سلج بندار وفي سيف عدل من ضربت تديو ذلاسل جهود but I don't بدا اللي تايهه يا العابر وتشعل نار تخلق احرار وتشعل وا اي والله تخلق احرار على جوب وشايل همشيعه تحييد وسلاسل مثالي القيد وبي من زين زانته وخافه وكل طاغه تضع الحاير طاحي التاج بس تاج تدل تايل وانشح انوار تخلق احرار عيدو بشايل همشي joy, joy, تاي طالعه ابواب طربا ما يث وسلب بابعه امامي لا اربع شاله وعشيره ما الى ويكون دا ودا <muchas>